تعانتي الشيعه زربول رياض حاضريته اخي ايذ دائره سوما او عرضه ترى يد جار زمن يا ما عاديت جسري يمينا يا ما عاديت جسري يمينا يا اي انتظر هنا رد اجل يا بمايا صباحي اي راجي ضرب راج ما فني استقر اي ريد يا اخي اي ذروح هل مشاية تقيل حبيب ارفح حليدك بارك الله بك مجور مجور بعد روحي تعال نتاطفال يا يوشا بعولنيش فحه فحه حبيبي يا يوشا بعولنيش ترى يدههم ا تري دي الملكاضيم تقيم العزه تري تشك همومها و البلا راحت تصوي الدمع شايشاه راحت وكل هائم هاته والله لظاري جوال شي حد ربي يا شاهينا ديهم تصيح انت يا الكعظم وسع لا وغايه اي انت يا الكعظم وسع لا وغايه اغلط يا وغاية. حبيبي خدمتك وسام حسين الساعدي بالمصيبات و الشمس بيتهته ميصل مع سامو سامو وش يعته عيال صاره بصفج عال عشا بي غير لا سمع شاوك ويتي عال جيسر عال جيسر يا موش وعدت اخو يا المصيبه موصي بيتي وا احمي لحب الدنيا يا وا انا احمي لحب الدنيا ارجع المعز الحبيب على عاده تقدر هذا ذا حال ام من زوار الجنه ويبغى له ابو هيا جروح لا وحشاني يا دوي يا جيت ويا لراي ها ذا شع يبتن هجاء مرير والظمى ها زين شع اللي بشهدنا جاء برميل وصل ايت لماش الفلا يماش بكواب وراوي يشو لف تتصل من واعد واعدي اختوم انعيت الرب مايه واعدي اختوم انعيت الرب مايه بعيني حمين خادم خادمي خادم. شاح شيعا القفلي الفجا قلبي الجمي شاح شيعا القفلي الفجا قلبي الجمي وذكر يا يرجى يا يوار بعبد الله الراضي يشبه على الوال يديه بمنظر فاضي وي صراخ من العطش يطلب مايا او حي ما كان هذه لا بعل جسر تسليح يا عيا العذر والله ما ادري بطلعي تأكتن غدر والله ما ادري بطلعي تأكتن غدر يضيع خدري وماشي ويا عدايا اتصيح يا عيب عيش يا خويا العيدر والله ما عادري يبطلع تكتين غدر ايضيع خير دري وماشي و وا احنا يصيح حيب صوت يا خويا حشام شاعر القصيده نضحي يا أخو, اخو شهيد على جسر النيل وا احنا يصيح حيب صوت يا خويا لئن صار جطحيتك يميل هي الله الله هي لئن صار جطحيتك يميل ما عايل صدر يا خويا علقتك ويسع وحقي قتبه الشاعر شايل غايه وحقي قتبه الشاعر على هواء حبيب ارفع يدك بارك الله بك ما قصرت